فضيلة الشيخ عطيه صقر إذا لزمني الهد ولم أقدر عليه ووجب علي الصيام عشرة أيام فهل يجوز لي أن أطعم بدل الصيام إن الفدية الواجبة للتمتع مقدرة مرتبة وليست مخيرة فلا يجوز له العدول عن الواجب إلا إذا عجز عن والقرآن الكريم نص على أن المتمتع يجب عليه الهدي فإن عجز وجب عليه الصيام ولم يأتي نص في القرآن أو السنة على بديل للهدي والصيام فإذا كان قادرا على الصوم فلا يجوز له الإطعام كالقادر على صيام رمضان لا يجوز له أن يطعم، أما إن كان عاجزا عن الصوم لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه فيقاس على من عجز عن صيام رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين فإن مات ولم يطعم وكان قادرا على الإطعام وجب الإطعام من تركته لأنه دين يقدم على الميراث أما إذا لم يكن قادرا على الإطعام فلا شيء عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يلزم ورثته بشيء لأنه مات فقيرا ولا ميراث له والقادر على الصيام ولم يصم حتى مات مات عاصيا يقاس على من مات وعليه صيام من رمضان لأن كلا من الصيامين وجب بالشرع فذهب بعض الفقهاء ومنهم أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن وليه لا يصوم عنه بل يطعم عن كل يوم مسكينا والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه والميت يبرأ بذلك ولا يحتاج إلى طعام عنه جاء في المغني ما نصه ومن لزمه صوم التمتع فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصيام فلا شيء عليه وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام رمضان لأنه صوم وجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان والله